Ma fi na shabiga wa habbi da khawdij اديت لك يا يماني واكتب ظهارك من عذل من انتهارك والعشق مو ما هو كلام وفنون والعشق مو بالعيون ما الحسين متى نزورك وعيوني قبرك تشوف يوم فيها نضو الحسين متى نزورك وعيوني قبرك تشوف واغسل ذنوبي بمقامك يوم اللي فيها نضو يا مسعد ويا طوافي يبرك فيك يا في بل الشفافي يا مسعدو يا طافي يبرك فيك يا بل قبرك يا غالي نكون ما هو كلام وفنون قبرك يا غالي ما هو كلام وفنون هاي الحسيني يا يماي هاي الحسيني يا يماي عشاقه معطر دموع وكلام بلهفه القلب الحبيبه يسبق طيور الحمام في طي جد ملعشاقه معطر دموع وكلام في لهفه القلب الحبيبه يسبق طيور الحمام ما توقف ما هو كلام فنون الحسن يا المنتج المنفذ لهذا العمل على العبيدي را يوم اللي اشوفك عيني تطيح مثلك غالي ما مقام وضريح الصوره يوم اللي اشوفك مقام بني تبع بدموع وشجوني يا بالك بيني تبعي عيوني صرت ما ما <تصفيق> الاسلاميه للصوتيات بإدارة المهندس لؤي البغدادي نشكركم لاختياركم شركتنا المتوضعة مع تحيات شركه الخيال ميديا